بيخلق مثلها في البلاد وثمود الذين نجاوا الصخر من واد وفي التعون الذين طروا في البلاد فاكفروا فيها الفساد فأما الإنسان إلى مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي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 يومئذ يتذكر الإنسان ولنا له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد Yeah.